ثُ مِنْ عَلَقَةٍ ثُ بِم مُضضواتٍ مُخَلقَةِ وَغَيرِ مُخَلقَة لِنُ بَيينَ لكمْ وَنُقِبوا فِي الأرح مِمَا نَ الشاءُ إِلَ أَجَلُِسمََّاثَُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثَُّ لتَبلَلوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أُذُنِ الْعُمُرِ لِكَي لَّا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا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 فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد مَنْ كان يظن أن لن ينصره الله الدُّنْيَا الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه إنِ اللهَّهَا عَ كلُِ شَيئ شَهدَ أَلَم تَرَ أن اللهَّهَا يَسْجدُ لَ مَن في السماواتِ وَمنَن فِي الأْرض وَالشَّممسُ وَال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 إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 وَود إلى الطبِ مِنَ القَوْ وَهُد إ صاط الحميد إنِ الذي نَ كَفرَر وَاسُدّونَعَ سَبيد اللهَّه وَمَسجد الحَرامِ الذي جَعلناهُ للَّاس الذي جَعلناهُ لِاسِسَواءنعَكِفُ فيِيهِ وَبَادَ.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 وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى, وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علىه عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا وَلْيَطَّوُفُوا العتيق وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَوْحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَك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 فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومننا ومن رزقناهم ينفقون وَالْبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لَنَا لِلَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ أَنْ يَذَرُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ بَلْ هُمْ وَلَا يَحْمِلُونَهُ حَمْلًا يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ۚ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَّرٍ مُحسِنين إِ اللهَّ يُدَافِعُ عَ الذيينَ آمَنوا إِ اللهَّه لا يحبّ كُ خَووالٍ كَفُور وَذِنَ للَِّذينَ يقااتَلون بأَهُم بُلمُ وَإِ اللهَّه عَ نَصِهِمْ لَدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا, إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله عن بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَا يَنصُرُ نَصْرًا ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٱلَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوۡا عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ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 وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 ننسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِ الشَّيَطانُ ثُمَّ يُحكمُ اللَّهُ آياتِ واللَّهُ عَليمٌ حَكِيم يجَعلمَا يُلقِ الشَّ يَطانوا فتْنَةَ للَِّذينَ فِي قُلوبِهِمَّ رَضُ وَالقاسَةِ قُلوبُهُم وَإِنَّ الظَّالِ مينَ لَ فِي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 ولا يزال الذين كفروا في مديته منه حتى تأتيهم الساعة بغته عتى تأتيهم الساعة بغته او يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والَّذينَهاَا جَروا فِي سَبين اللههِ ثمَُّ قُتِلُ أَوْم تُ لا يَرزُقَّهُ اللهَّ لا يَرزُقَّهُم اللهَّهُ لِزْقًا حَسنَا وَإَِّ اللهَّه لَو خَير الرازقين لاودَخِلََّهُم مُدَخَلَ يَرضَوونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ وَودَعوا إلَ رَبِّكَ إِكَ عَلَهُ دَم مُستَقِيم وَإِن جَدَلوا كَفَقُْ للللههُ أَلَمُوا بِماَا تَعملون اللهَّ يَحكُم بَيْكُمْ يَوْومَ القياامَةِ فيِي مَا كُتُم فِي تَخْتَلِفون أَلَم تَعلَم أن اللهَّه يَعلَم مَا في السماءِ وَالْأَرض إن ذَِكَ فِيكِ تَاب إن ذَِكَ علىى اللهَّ يَسير وَيعْبُدونَ مِنْ دُون اللههِ مَا لَ يونَزِل بِهِ سُنطانَوا وَماَا لَْسَ لَهُ بِِعِلْ وَماَا لِظَّالِمِينَ مِن النَّصير. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعْدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ